مَا عَلِمُهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَنَ كَبَاخِرَ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةً لَهَا لِنَذَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْثَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِأَوَْفِتيَةُ إلَ الْكَهْثِ فَقالَاوا رَبَّنَ آتِناَا مَِّدُم كَرَحْمَ فقَاوا رَبَّّنَا آتِناَا مَِّدُم كَ رَحْمَتَ وَهَيّ إَّناَا مِنْ, من, من أَمِْنَاشَدَا فَضرَبَنَا على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 قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شططا ها وَمَن اتَّخَذَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا